ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور اذن للذين يقاتلون بان لهم ظلم وان الله على نصرهم لقادر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 لہدی میاں رل سو نل عزيز دین ا مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ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 فكاين من قريه اهلكناها وهي ظالمه وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها وبئر معطل وبئر معطله وقصر مشيد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 إِلَّا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا وَلَا إلا أرسلنا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 وََّذينَهَا جَرُوا فِي سَبيل اللهِ ثَُّ قُتِلُ ثمَُّ قُتِلُ أَوماتُ لاَا يَررزُقَ هُمُ اللَّهُ رِزْقًَا حَسَنَا وَإَِّ اللهَّهَ لَهُو خَيرُ الرازِقين لا يُدَقِلَهُم مُدَخَلَ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ